وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير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 فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضوة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى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 وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فاني عطفه ليضل عن سبيل الله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 فإن أصابه خير طمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة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 هل يذهب نكيده ما يغيض؟ وكذلك أنزلناه آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابين والنصارى والمجوس والذين يشركون.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 وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذا لخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قضعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم نعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعلموا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أسامر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حليق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 وَإِذْ بَنَوْنَا الْبَيْتَ وَإِذْ جعلناهَ مَكَانًا لِّلِّبَاءِ وَحَجًا ۗ قُصْ مِنَ النَّاسِ ۖ وَطَهِّرْ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ وَالْقَائِمِينَ وَالضَّائِعِينَ وَأَذِنْ فِي فَالسِّبْحِ الْحَجِّ يَأْتُوكَ الرِّجَالُ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَامَ رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فكلوا منها ويطعموا البائس الفقير ثم من يقضوا تفثهم ويوفوا نذورهم ويطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وأتهو أو تهوى به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجر مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا سَكَلْ يَذْكُرُ سَمَاءً اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَى خُطُومِ إِلَى فُوَاحِدٍ فَلَهُ أَصْلِمُ وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة وبما رزقناهم ينفقون والبند جاء لنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها فاذكروا اسم الله عليها صفا فَإِذَا جَاءَ جَبَتُ جَنوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ عَلَّلَكُمْ تَشْكُرُونَ لِنَيْلَ اللَّهِ الْحُسْمَهَا وَلَا تَمَا خَوَلَكِ يَنَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَامَ هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله لا نصرهم لقدير الذين أخرجوا من بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس باطهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن هم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم نوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان multimassal okay. فكأي من قضية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عوشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدو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 وما أعصنا من قبلك من وسول ولا نبي إلا إذا تمنى أنق الشيطان في أمنيته فإن سخ الله. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شطاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنهم وإن الله الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيه الساعة بغتة, حتى تأتيه الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات معين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزق لا يدخلنهم مدخل يرضونه وإن الله عليم حليم ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يونج الليل في النهار ويونج النهار في الليل وأن الله سميع بصير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 وَهُوَالَّذِي يَحِيَّكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَاكَفُوضٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ سَكَنْهُمْ نَاسِقُهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُو إلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَا عَلَاهُ دَمْ مُسْتَقِيمٌ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُرِّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذَفُونَ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 تعرفوا في وجوه الذين كفروا كراك دون يصدون بالذين يأتون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشد من ذلك أن النار عده الله الذين كفروا بأسر المصير يا أيها سورة إبراهيم فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضع الصالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله له عزيز الله يستغفِي من الملائِكَةِ رسلَهُ وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِعَ بَصِيرًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عِيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وشاهدوا في الله حق جهاده هو جزاكم وما جئنا عليكم في الدين من حرج ملهى بكم ابراهيم هو سمىكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون البصور شهيدا عليكم وتكونوا شهداء أعلم أن سفقيم الصلاة وآت الزكاة فعقيم الصلاة وآت الزكاة واعتصموا بالله هو مولكم فنعمة المولى ونعمة نصير